بسم الله الرحمن الرحيم انما وانتم شاهل نزل المنائك تروح فيها تروح فيها لربي كل امره سلام سلام هيا حتى ما طلع